ولما ردع موسى إلى قومه غضبان, غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه اُنَستَضعِفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَحْمِقْ بِيَ الأَعْدَاءَ فَلَا تَحْمِقْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ خذ العدل سينالهم غضب من ربهم وظلة في الحياة الدنيا وظلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المستدين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك عليها لغط الرحيم، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، وفي نسختها هدوء ورحمة للذينهم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم. وقال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك تهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء خير الوافرين